غضبوها اللي يضمها <بلا> ولاد <بيكي> جيلها غيرها امها غضبوها اللي يضمها <بلا> ولاد <بيكي له غير امه> <أم الرحوم كل طيب تحتويه امها الام الرحوم كل طيب تحتويه لله عفو هم ما ودها تسعد ولدها بي شيء وتحتمي أما أكله كل شيء وحبه بها نبض حي ولطلبها ما طلبها ساعي يطلب تشتري كفحت فيها الحياة سوت له المعجزات كفحت فيها الحياة سوت لها المعجزات. وانتا اخر ما تنام الليله كلها تحترين وانت اخر ما تنام, تنام والجمع غشاها دبي والجمع من جان خذنا لمها يكتسي خذنا لمها يكتسي من بعد ما شبع وده واستوا وكبرت عبوده صار متزوج بعذرا لا معاها تصير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 يا وليدي وانا انترايح قالتها والدمع سايع يا وليدي وانا قالتها والدمع قالتها قالته والتفت فيها وراج بردمتني كرسي فيه قال رجال تاجر من شغل بين المتاجر وان بغيتيني بحاجة هذا ردني واطلبي هذا ردني واطلبي هذا ردني واطلبي ولكن ما تجرح شعوره فاعذب مره شوره وابتعد عنها وقف كل ما سوت نسيه هملم ما حسافه فَرَمَا يَسْأَلْ عَلَيْهَا أُولَادَ لَهُ بَلْ وَجِيهٌ فَرَمَا يَسْأَلْ عَلَيْهَا أُولَادَ لَهُ بَلْ وَجِيهٌ وَلَهِيَ يَوْمٌ دَخَلُوهَا بِالرَّعَا يَهُوَنْ شَدُوهَا وَلَهِيَ يَوْمٌ دَخَلُوهَا بِالرَّعَا يَهُوَنْ شَدُوهَا قَالَتْ ابن بره حزينة قالت ابن براء حزينه لذي والله يهديه عنده أشغال كثيرة وكم حلينه يديره وعذرته بما فعل بدام ما مر في ده فعل بدام ما مر في ده كل هم من اكتساها واصبحت في وضع موسف وضع ما تحسد عليك وقف اللي انبهت آثر عشت ذن شبوع واسر لنروح الطهر من جسد طاهر مزيد لكبر يكبر سعادها مت لحظة كفنوها ولا بقى يا كودلي لن يرغب لها وجفاها لن ما قد أهجوها لن يكذل بالمهل <تصفيق> لن <تصفيق> زمان له كر من في خيالي واستقارت شرقت في وغربت في حيرة وتين وما يا عالم مصيبة وقع فعلا غريبة منها تبكي كل عين جرح دوب ولكن الكلمة الأخيرة فرددوها بكل وقلوا من يبغى رضى الله يا قنذر ve har Allah ya ve